وكانت امراه أ عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آ ل يعقوب واجعله رب رضيا يا ذ ك ر ي ا إ ن ا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل س ن ي ا قال رب أ ن ا يكون لي غلام وكانت ا م ر أ ت ي عاقرا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 ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أ ن ا ي ك و ن لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أ ك ف بهيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آ ي ة ل ه ورحمة وكان ر ح م منا ة أ م ر ا مقضيا فحملته فالتبدت به مكانا قصيا ف أ ج ا ء ن ا ا ل م خ ا ض إ ل ى جذع ا ل ن خ ل ة قالت يا ليتني قبل هذا. قالت ب ل ه ذ ق ا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أ لا تحزني قد جعل ربك تحتك س ر ي ا و أ خ ل ت تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا ف إ ن م ا ترين من البشر أ ح د ا فقولي اني نذرت للرحمن صوما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 فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر, أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين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 إ ن ه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أ و ل ئ ك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذ ر ي ة آ د م وممن ن حملنا وممن ن حملنا مع نوح ومن ذ ر ي ة إ ب ر ا ه ي م ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن ن هدينا واجتبينا إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت الرحمن خروا سجدا وبقيا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 فوربك ََََِّ لنحشرنهم ََََُُّْ والشياطين ََََِّ ثم َُّ لنحضرنهم َُ خ ََُّْ خ َ و ْ ل َ جهنم ََََّ جثيا ِّ ثم َُّ لننزعن ََََِّْ من ِْ كل ُِ شيعه َِ ايهم ُُّْ أ َ ش َ د على ََ الرحمن ََِّْ عثيا ِ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 من ق ر ن هم أ ح س ن أ ث ا ث ا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إ ذ ا ر أ و ا ما يوعظون إ م ا العذاب و إ م ا الساعه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 عهد ربك ثوابا وخير مردا افرايت الذي كفر ب آ ي ا ت ن ا وقال ل أ اتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا、كلا.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 سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أ ل م تر أ ن ا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أ ز ا فلا ت ع ج ل عليهم إ ن م ا نعد لهم عدا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 هل تحس منهم من أ ح د أ و تسمع لهم ركزا